اتقوا الله الذي تفائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمم محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع محاضرة جديدة من محاضرات قواعد شق البيوع وكنا قد وقفنا في المرة السابقة عند القاعدة الخامسة عند القاعدة الرابعة انتهينا في المرة السابقة عندنا القاعدة الرابعة وكانت متعلقة بأحكام الربا وأذكر أننا ذكرناها على محاضرتين بأهمية هذا الباب كنا قد ذكرنا قواعد وما يتعلق بأحكام الربا على محاضرتين وضربنا أمثلة وقلنا لكم لأن هذا الباب لفهمه وفقه لابد أن يعني نمارس هذا الباب بالأمثلة وتطبيقات حتى يفهم إن هذا الباب كما ذكرنا باب نوع صعوبة فلا يأتي إلا بالممارسة وضرب الأمثلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله مع القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة الخامسة ونص القاعدة يقول يصح يصح بالضرب ما لا يصح بالغرر قاعدة تقول يصح بالضرر ما لا يصح بالغرر ولن نقول أنها بلفظ آخر يغتفر في بيوع الضرر ما لا يغتفر في بيوع الغرر اذا لفظ القاعدة عندنا يصح بالضرر ما لا يصح بالغرر إذن عندنا في هذه القاعدة من أول واهلنا نقف على حكمين وعلى قسمين نقف على حكمين عندي صفحة 56 وخمسين القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة ستة كما عندي أو غير ذلك حنا نرجع إلى نأتيكم ب برب ربط الرسالة حاضر حاضر اللي ليس عنده الرابط الرسالة هذا هو حمل الرسالة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوه. هذا هو رابط رسالة ال البيو نعم فبنقول أن القاعدة تشتمل على لابد أن يعني كما ذكرنا دائما لتيسير الفهم لابد من ورقة والقلم الورقة والقلم مما ليس فقط لكتابة الفوائد بل الورقة والقلم مهمة جدا عشان إحنا في دائما في دروسنا نحتاج إلى رسومات توضيحات، وعليكم السلام الله. رسوم بيانية، ها سموها ما شئتم. نحتاج إلى أن نرسم أشكالا، دوائر، رسوم توضيحية، وعليكم السلام الله. فهنا القاعدة تقول ايش يصحب الضرر ما لا يصحب الغرر. فهنا عندنا نوعان، وعندنا حكمان. عندنا نوعان وعندنا حكمان وعليكم السلام الله وبركاته النوع الاول هي بيوع الضرر بيوع الضرر والنوع الثاني بيوع الغرر هذا هما النوعان هذان هما النوعان بيوع الضرر القسم الاول وبيوع الغرر هي القسم الثاني ايش الحكمان الحكم الاول ان بيوع الغرر لا تصح الحكم الثاني أن بيوع الضرر تصح هذا هو المعنى الإجمالي هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة عند التفصيل نقول اللهم ارزقنا الفهم والعلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وانت أنشيته جعلت الحزن سهلة اللهم يا معلم يروعليمنا اللهم اللهم من فهم سليمان فهمنا نزوقنا الفهم والعلم الإخلاص. واجعل عملنا خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا أولا القسم الأول من البيوع بيوع الغرض لا يمتنع حتى لو كانت المذاكرة معكم ومكتوبة وجاهزة أيضا يعني هذه اجعلوها لل للنفل الز يعني أقصد وإكتبوا ورقة وقلم وكتبوا معي يعني هو من أراد أن ينظر إلى المذكرة وأنا أشرح جيد لكن من أراد فعلا أن يصل له الفحم وأن يستفيد من الدرس لابد مع موجود المذكرة أن يأتي بالورقة والقلم ويكتب معنا إن شاء الله تكون الأمثلة واضحة في تيسير وتوصيل ما نريد ديف أبو الأشبال أبو الأجبال الأبو الأجبال كنا رحبنا به أبو الأجبال بنبالك فيه وانفع به واجعله من طلاب العلم الحريصين على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بنبالك فيه في في أبو الأجبال وفي كل من يعني شرفنا بسماع فهذا كما ذكرنا وقلناه أكثر من مرة نحن نكرم بكم نحن نكرم بكم فطلاب العلم رزق والمحاضر الشيخ الذي لا يرى نفسه أحوج إلى طلاب العلم من حاجة طلاب العلم إليه فهذا يراجع نفسه فلو لاكم بعد فضل الله يعني لما انتشرت ما نذكره من مسائل ومذكرات فلكم بعد الله فضل علينا كما قال الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن الليث ضيعه أصحابه. لماذا؟ عندنا فقه مالك ما ملأه المشرقين. وأما الليث فكان كما قال الشافعي أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه، لم يحمله أصحابه، أي لم يكتب عنه، فضاع علمه. وهو يعني إمام عظيم، شيخنا وسيدنا دكتور محمد حسن. رسالة الدكتوراه كانت في ثق الإمام الليث بن نعم بنقول نعود إلى قاعدة الباب لم يحمل عنه نعم بنقول عندنا اولا بيوة الغرر الغرر في اللغة والخداع انقطع الصوت الله القسم الأول هي بيوع الغرر الغرر في اللغة من الخداع ولا يغرنكم بالله الغرور أي المخادع فالشيطان غرور صدو ينقاطع حديثه بس حيواني حاولت حديثه الصفحة طيب. هندا إشكال عام ولا عند بعض الصفحات فقط صوت واصل على ما أظن يعني الصوت بينقطع عنه بيخرج ويحدث صوت جيد نعم ما لو الإشكال عندي أنا أحب يظهر كذلك عند الجميع أما إن كان في بعض الأفراد يعني يكون هنا البث الحمد لله جيد بنقول أن القسم الأول بيع الغرر الغرر في اللغة هو الخداع والشيطان سمه الله إيه؟ غرورا أي خاضع ما هو تعريف بيوع الغرر في الشرع خلاصة ما نريدهم في التعريف خذوا هذه القاعدة خذوا هذه القاعدة بيوع الغرر هو كل بيع كل بيع يتضمن جهالة الجهاله عدم المعرفة كل بيع يتضمن جهالة في الثمن أو المثمن أو الأجل خلاص بقى أنا بقول القاعدة الخامسة تطلع صفحة 56 أو غيرها القاعدة اليوم هي القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة هي عندي صفحة 56 لا أعلم عندكم صفحة كام بنقول أن وعندكم الآن الرابط أنا وضعت لكم رابط الرسالة صفحة 39 نعم عندكم صفحة 39 قلت لأنه عنده رابط الرسالة ينزله ورابط أيضا القناة مشكورين رابط القناة على التليجرام ورابط الرسالة اللي عنده ينزله إذن بيع الغرر نركز بها في الدرس مشكورين كل بيع يتضمن جهالة الله مستعال كل بيع يتضمن جهالة في الثمن أو المثمن أو الأجل كله بيّن أن يتضمن جهالة أي عدم معرفة في الثمن يعني باقي في الثمن يعني مثلا زيد وعمر زيد امتلك معرض للسيارات نركز في الأمثلة عشان بيه تطبيقات مهمة جدا زيد عنده معرض للسيارات فجاءه عمر فقال أريد أن أشار منك هذه السيارة وأشار إليها وقال اتفقنا. فقال بكم السعر قال يعني هذا أمر سهل لن نختلف على السعر. خذ ما تريد. ما تشاء من السيارات ولن نختلف عن السعر لن نختلف على السعر هذا بيع محرم. هذا بيع يسمى بيع الغرر. لماذا؟ لأنهم لم يتفقوا على ثمن السيارة. ليس يعني في حاجة في الشارع اسمها اسمها مش هنختلف. او نتفق فيما بعد لا لا لا لا لابد من شروط صحة البيع معلومية الثمن فكل بيع من جهالة في الثمن هذا يسمى بيع غرر فاذا قال عمر لزيد او قال زيد لعمر ها خذ ما شئت من السيارات ولن نختلف على السعر وغدا نتكلم مثلا او حينما تأتنا هذا لا صح لابد ان وحددوا الثمن نرجع مرتين للتعريف كل بيع يعني يتضمن جهالا في الثمن أو المثمن إيش المثمن؟ للسلعة بمعنى نعود إلى نفس المثال زيد عنده معرض السيارات فأته عمر ليشتري السيارة فقال زيد العمر أي سيارة تريد؟ قال أريد سيارة جيدة قال سأعطيك واحدة من هذه السيارات وأشار إلى عشر سيارات مثلا قال سأعطيك واحدة من هذه قال اتفقنا وقال اتفقنا ولم يحددوا سيارة بعينها تعالى السيارة كلها مختلفة وإلا لو كانت نوع واحد فلا حرج لكن سيارات مختلفة فقال سواديك واحدة من هذه ده اسمه إيه؟ هذا يسمى جهالة في المثمن ايه المثمن؟ لا ومن شروط صحة البيع معلومية ومن شروط صحة البيع معلومية السلعه قال نرجع مرة ثانية تعريف كله تعريف بيع الغرض. كل بيع يتضمن جهاله جهالة في الثمن او المثمن او الأجل. نضرب صار على الأجل. نفس المثال. زيد وعمر اتفقوا على السيارة وحددوا السعر. ولكن في الأجل قال زيد لعمه متى ستاتيني بالثمن السيارة؟ قال حينما يصرا. قال حينما يأتيني مال من أقاربي فهنا هذا لفظ فيه جهاله لم يحددوا وقت السداد يسمونه وقت الأجل وقت أجل السلاد لم يحددوا وقتا بعيني لا يمتنع أن يكون مال مؤجلا لا حرج ولكن يحددوا اجلا فلما قال عمر لزيد فلما قال عمر لزيد سوف في بالثمن حينما ياتيني مال من اقاربي حينما يأتي الفرج مثلا كل ذي أصاب فيها جهالة فهذا هو تعريف بيع الغرر من يضبط التعريف؟ من يضبط؟ ها الله إذن بنقول تعريف بيع الغرر هي كل بيع بيع الغرر هي كل بيع يتضمن جهالة في الثمن أو المثمن أو الأجل هذا من حيث التعريف ننظر في حكمة الشارع لما حرم الشارع بيع الغرر نقول الشر جاء لسد كل الذرائع التي تحدث البغضاء والشحناء وأكل أموال الناس بالباطل فلما كانت بيوع الغرف تسبب هذه الأمور من العذاب والبغضاء وأكل أموال الناس بالباطل، لذا حرم الشارع هذه البيوع نول من أصول الشرع سد كل الظراع التي تصل إلى وجود الشحناء والبغضاء والقاطعة بين المسلمين وأكل أموال الناس بالباطل. فلما كانت بيوع الغرف تتسبب في احداث هذه المفاسد لذا حكم الشرع بحرمتها لذلك أنه يقول كلام مهم قال النووي أن النهي عن بيع الغرب هو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع قال رحمه الله ويدخل في ذلك بيع العبد الآبق يعني الآبق رجل عنده عبد وقد هرب العبد كان مثل سيده يشعف عليه يتعبه جدا في الأعمال الشاقة فالعبد هرب فجاء رجل إلى صاحب هذا العبد، قال: أشتري منك العبد الذي هرب منك؟ فهذا بيع لا يجوز لما؟ لأن هذا العبد الذي هرب لا نعرف متى سأتي وهل سأتي أصلاً أو لا؟ فهذا بيع فيه غرر يبيع شيئا فصاحب هذا العبد يبيع شيئا هو لا يملكه، قد هرب منه. قال النووي: بيع العبد الآبق وبيع المجهول، كما ذكرنا في مثال زيد وعمر. بيع مجهول يقول له أبيع لك سيارة من هذه السيارات التي تقف أمامي ولم يحدد واحدة إيه بعينها قال وبيع المعدوم شيء الغير موجود أصلا قال وما لا يقدر على تسليمه يعني بيبيع شيء هو أصلا مش في إيد ولا يملك إنه يسلمه للمشتري قال وبيع السمك في الماء حتى من أمثال درجة عندنا في مثل يقولون هل سأبيع سمك الماء قال وبيع اللبن في الضرع هل يصح بيع اللبن في الضرع؟ رجل يبيع لبنا في ضرع الشاء ولا يعرف قدره لا يعرف وزنه كيله فكيف يبيع شاء مجهولا إلى آخر قالوا بيع الحمل في البطن هذا أيضا من بيوع المحرمة إن إنسان عنده بعيد مثلا حامل فيبيع ما في بطنها هذا بيع من بيوع الغرار هذا بيع من بيوع الغرار وهذه بيوع للقسم الأول بيع الغرر هذه بيوع محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فالأصول العامة في كتاب الله حرمت أكل أموال الناس الباطل وبيع الغرر تسبب ذلك. وكذلك أدلة الشرع العامة في القرآن وأفسسنة تحريم ما يسبب العداوة والبغضاء وبيع الغرر تسبب العداوة والبغضاء. فعليه وأيضاً بإجماع الأمة. فعليه نقول أن بيع الغرر التي عرفناكم معناها هذه بيوع محرمة إذا وقعت نقول هي بيوع فاسدة باطلة لا يترتب عليها آثارها وقد عرفناكم من قبل ما معنى قولنا هذا بيع لا يترتب عليه آثاره هذا سؤال لكم ما معنى قولنا هذا بيع ما معنى قولنا هذا بيع باطل أو بيع فاسد ها ما معنى قوين هذا بيع فاسد او بيع باطل من يجيب ها يا جماعه قلنا بغير الله اختل فيه شرط لا لا اقصد اختل فيه أيها أحساب يا عبد الرحمن تمام الإجابة السديدة إجابة ام عبد الرحمن بمعنى لا معنى بيع فاسد وباطل لا يترتب عليه آثار لا البائع يمتلك المال الذي أخذه من المشتري ولا المشتري يمتلك السلعة التي أخذها من البائع معنى بيع فاسد بيع باطل أن لا يتلطب عليه آثاره لا في امتلاك المال من قبل البائع ولا امتلاك السلعة من قبل المشتري إذا بنقول أن بيع الغرر بيع باطلة فاسدة لا يتلطب عليه آثار آثارها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب أي مرضون عليه ولو تتذكروا قاعدة مطلق النهي يقصد الفتاة وذكرنا أن رجع في التفصيل فهذه البيوع التي هي الغرر تنطبق عليها قاعدة إيه؟ مطلق الفساد مطلق الناس يقصد الفساد البيوع الغرر بيوع فاسدة باطلة لا يترطب عليها أثرها ما هي البيوع الغرر المرة أخرى ها كل بيع يتضمن جهالة في الثمن أو المثمن أو الأجر يا جماعة. ندخل على القسم الثاني قلنا قاعدة اليوم عندنا فيها قسمان وفيها حكمان القسم الأول ذكرنا وذكرنا حكمه. القسم الثاني هي بيوع الضرر ومن اسمها هي التي تسبب ضررا إما للبيع وإما المشتري وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك قال لا ضرر ولا ذرار لا ضرر ولا ذرار ما معنى بيوع الضرر بيوع الضرر هي بيوع استوفت شروطها استوفت شروطها وأركانها حيث قلنا في بيوع الغرر القصة الأول كان فيها نقص شروط في من أركانها ما كانش فيه علم بالأجل ولا علم بالثمن ولا علم بالمسمى أما هنا في بيوع الضرر استوفت الشروط والأركان وليس في ليس في ذات البيع شيء ولكن هي يصاحبها وصف قد نهى الشارع عنه وهو, إيه؟ وهو إيه الحق الضرر بالآخرين يعني هي كبيع بيع الضرر كبيع بيع صحيح ولكن في نوع ضرر وقع على المشتري أو على, او على البائع لذا فقد حرمها الشارع لذا فقد حرمها الشارع طب نقضي مثال على ذلك نأخذ مثال على ذلك. بيع الرجل على بيع أخيه. أولاً قبل نعطي مثال بنقول بيوع الضرر. لفترة الثاني بيع الضرر هذه بيوع. تصح مع الإش بمعنى إيه عشان نفرق بين بيع الضرر وبيع الغرر. بيوع الضرر وبيع الغرر. نقول بيوع الضرر قصة الأول هذه بيوع بطيلة لا يتلطب عليها أثارها أما بيوع الضرر سيحفظه جيدا بيوع الضرر بيوع صحيحة ولكن مع الإث يتلطب عليها أثارها ولكن يقع الإثم على من فعل ذلك لنفضغ بينه نعطي مثال وهذا سؤال لكم إيش الفرق بين رجل توضى بماء النجس ورجل توضأ بماء مصروق واحد سرق ماء مثلا ها. سرق ماء فتوضأ به وصله الأول توضأ بماء نجس إيش الفرق بينهما الذي توضأ بماء نجس وضوءه باطل وصلته باطلة وما ترطب على البطل فهو باطل أما الذي سرق الماء وتوضأ فالواضح فالواليح أنه قد أثم بالسرقة ووضوءه صحيح وصلاته صحيح وهذا ما يسمى بانفكاة الجهة فقول الجمهور العلماء قالوا أن الذي يسرق ثوباً ليصلي فيه يسرق ماء اللي يتوضى به يقتصب أرض عليها مثلاً كان لبصاً عنده وراء سرق الأرض ويصلي عليها مثلاً بخلاف من توضأ بماء نجس فنفس الفرق هنا تماماً. فبيع الضرغ هذه بيوع باطنة لا ترتبط عليه أثرها. بيوع الغرف، بيوع الغرف، بيوع الغرف، بيوع باطنة لا ترتبط عليه أثره. أما بيوع الضرغ قسم الثاني فهذه بيوع صحيحة ولكن يأثر بالفعل. طبعاً ترى نعطي مثال. إن شاء الله سؤال درس يهم جداً. الوالد حيكون بقى اذكر فروق ثلاثة. بين بيوغر الضر وبين بيوغر الغرض. هقولنا الفرق الأول من حيث الحفظ. السؤال الفرق الثاني من حيث التعريف. الفرق الثالث من حيث الامثله النوع يب عن فروق ثلاثة بين بيوغر الضر وبيوغر الغرض. مفروض من حيث إيه؟ من حيث التعريف، من حيث الحفظ والشرع، ومن حيث ليبيع الضرر لو قسم الثاني ذا أنا خدنا أنسلا على البيع الأول على القسم الأول. أنسلا على القسم الثاني. قالوا كبيع الرجل على بيع أخيه. بيع الرجل على بيع أخيه. نعرف مثال عشان نتصور هذه الصورة. نركز على مع بعض زيد ذهب إلى عمر. نفس مثل السيارات برضو. عمر ذهب إلى معرض سيارات الذي يمتلكه زيد. ها؟ نركز عمر ذهب إلى زيد وكان زيد يمتلك معرض للسيارات فذهب إليه عمر يشتري السيارة من نوع معين فهم في المجلس اتفقوا نركز مشكوين فهم في المجلس اتفق عمر مع زيد على شراء سيارة معينة بـ 100 ألف مثلا فعندما عمر أعطى زيد المال ولكن ما زال في المجلس. عمر زيد لم ينصيصة. فأتى محمد وكان محمد أيضاً يمتلك معرض سيارات. وصل كذا، فقال لعمر: بكم اشتريت هذه السيارة؟ قال مائة ألف. قال تعال عندي وأعطيك هذه الصار هي هي بثمانين ألف فقط. هنا أولاً. ما دام زيد وعمر في المجلس فبينهما خيار يسمى خيار يسمى خيار المجلس بمعنى يا المجلس ما دام لم ينصرف فيعمر أن يعود في بيعته فيقول لزيد والله يعني لا أريد اعطين المال ولا أريد هذه السفره ما في المجلس وهذا الذي وقع بالفعل ان محمدا دخل عليهما في نفس المجلس وكان عمرو قد اعطى المال لمن لزيد فقال محمد أو مثلا كلموا في الهاتف فقال يا عمرو ائتني سأتيك أعطيك الصورة هي هي بثمانين ألف فقط فقال عمرو زلي أعطيني المال أنا سأفعل في هذه البيع فذهب عمرو واشترى الصورة هي, هي بثمانين ألف من من محمد هذا يسمى البيع على بيع أخير المثال واضح. هو العلم تصور عندنا أطراف ثلاثة البيعة الأولى كانت بين زيد وبين عمر محمد هذا هذا بائع يبيع نفس السرعة سيارات مثلا فتدخل في البيعة وعرض ثمن أقل بس بقيد ما هو القيد يا جماعة؟ أن المجلس بين زيد و لم ينصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يسترق فجاء محمد أو قل هاتف عمر في الهاتف فقال يا محمد أنت قد خدعت في هذه البيعة ائتني أبيعك أبيعك أبيع لك السر بثمن أقل فقال عمرو زيد أعطني المال فأخذوا الصرف وذهب إلى سيارات محمد فاشترى الصرف بثمن أقل ما حكم هذا البيع البيع الثاني الذي تم بين محمد بين من بين محمد وبين عمرو بيع صحيح ولكن هنا محمد قد وقع في الاسم لما لانه اوغى صدر زي واحدث بينهما الشحناء والبغضاء فهنا هذا يسمى بيع الضرر فقد نهى الشارع المسلم ان يبيع على بيع اخر المثال واضح؟ أريد جوابنا الجميع حتى نكمل المثال واضح؟ الصوت مش واضح؟ صحيح مع الإثم؟ لا لا لا أريد فوعد فقط المثال واضح؟ تطورت محمد محمد مع زيد مع عمر مع المثال كله كيف وصل بهم الأمر واضح واضح مين الاسم سألت في الثلاثة من الذي وقع عليه الاسم ها من الذي وقع عليه الاسم أنا هاد الكل يجيبه أنا جماعة صحت يعني لو إذا أحد يضع اسمه في الحضور ولا يستمع عدده ينصرف لا حرج المشغول يعني عندنا قاعدة تقول المشغول لا يجغل فاللي ورا شيء يعني لا حرج من المتسبب في الثلاثة محمد صديق لا محمد صديق محمد الذي في المثال نعم الم المتسبب في المشترك لا مش المشترك محمد لا ليس المشتري إنما الذي تحمل الاسم هو الذي دخل في البيعة لو محمد صاحب معرض الثاني معرض سلعة لو رجل الثاني الذي دخل عليهما أو حتى يقول هذا عمر فقال إتيني أعطي الصلاة بثمن أقل الذي وقع بالاسم هو محمد لو صاحب المعرض الثاني ليس المشتري المشتري دائما يبحث عن يبحث عن يبحث عن أحضر أنتش محمد اتعرف انت لو كنت مكان عمرو ماذا تفعل؟ يبقى انا فاتح عليك كده واشتري سياره ها في خدمه المسلمين آه... انت محمد جابر لو كنت مكان عمرو ماذا تفعل؟ بالانصاف وانا اعرف انك امين وصادق ماذا تفعل يا محمد؟ محمد جابر طبعا يا شيء حمد شاء الله الصدق من جاه أحسن سير أقل وكان الأفضل طبعا تأخذ المال تنفقه على الفقراء يعني يكون أحذبك إن شاء الله ربنا يعودك في رف الجنة إن شاء الله المهم بنقول إن بنقول إذن مما سبق يتبين لنا ما يلي مما سبق لكن كلام الله يحفظه. الكلام الكرام كل شيء سامع ايه الكلام حضرتك المهم مما سبق تابع إن لنا ما يلي ادي نقطة مهمة مكتوبة لو سمحتم مما سبق اذا لنا ان بيوع الضار ان بيوع الايه الضرر ينبغ فيها الشارع إلى ذات البريع أما بيوع الضرق فالشارع ينظر فيها إلى الشخص لا إلى نفس البيع مش واضح حاول حاضر. ها، مما سبق لنا أن في بيوع الغرق الشارع ينظر فيها إلى ذات البيع فيحرمه ويبطره ويحكم عليه بالفساد أما بيوع الضرق الشارع لن ينظر فيها إلى عملية الباع نفسها في الباع صحيح ولكن ينظر إلى فعل الشخص فيؤثم من باع على باع الأخي ويصحح الباية وصلت كده يا جماعة إذن إذا رجعنا إلى القاعدة التي ذكرناها مرارا فكرارا مطلق النهي هل يقتضي الفساد ففي بيوع فنقول في بيوع الغرب نقول نعم مطلق النهي يقتضي الفساد أما في بيوع الضرر فنقول هنا مطلق النهي لا يقتضي الفساد فالبيع صحيح مع الإش من الذي ياسم الذي باع على بيع اخي وكذلك أيضا مثله من امثله اخرى اللي بيوع الضرر بيوع الضرر امس قالوا بيع الحاضر من ما معنى بيع الحاضر من الحاضر اللي هو من أهل الحاضر الباد من أهل الريف بمعنى رجل مثلا أو امرأة تأتي بالجزن مثلا أو بالضيج أو بالخضار من, من من الريف فيأتي إليها مثلا رجل يستقبله في أول البلد في أول الحضر فيقول هذه السلعة التي يأتي بها لا تروج عندنا يعني لا تروج عندنا مثلا وهذا المخداع ويقول يقول بك بكِ أنا سوف أشتري منك هذه السلعة بعشرة لأنها مثلا لا ترجع عندنا وسوف تضيعين وقتك وسوف تقصرين في ذلك فيخدعها ويشتري منها هذه الأشياء بثمن أقل وينزل هو إلى الإيه وينزل هو إلى الحضر فيبيعها بثمن مرتفع هذا يسمى يسمى ضرر نحن قلنا المسلمين على شروطهم كل من يعتذر لأمر خارج عن الإنراداتي أن يعود إلى الدرس على القناة ويتمع إلى الدرس وبينزل بعد الدرس يعني يتقافل بنفس الساعة لا يا شيء محمد هذا ليس بيع لي ضرر هذا بيع ضرر ماذا بيع ضرر؟ لأنه أضر بمن؟ أضر أولا بهذه المرأة التي أتت من الريف لتتكسب فأوهمها أن هذه السلع التي جاءت بها لا تباع مثل في الحضر وهذا من الكذب، فأخذها بثمن بخص وباعها هو بثمن عال بيرضح فهذا يأثم لأنه ضل بالمرأة ولكن البيوع التي سوف يفعلها ويبيع هذه السلع بيعها صحية لذلك تسمى بيع الحضر للباب وتلقي أيضا الركبان تراقي الرقدان كما ذكرنا بيع المصرّة ما معنى بيع المصرّة؟ رجل مثلا يعلم أن سوق بيع الغنم في يوم الجمعة بيع المصرّة رجل يعلم أن سوق الغنم مثلا يأتي يوم الجمعة فهو يأتي في يوم الأربعة أقول يوم ها ف... فلا يحلب أشياء التي يمنئها يمنئ يمتنع عن حلبها مثلا من بدء من يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس حتى تأتي مجوعة والضرع مليء باللبن ويزر بها إلى السوق فيراها الناس فيظنوا أن هذا اللبن الذي في ضرعها هذا يحدث كل يوم قالوا أكيد أن هذا الرجل الذي أتى لبيعها قد حلبها صباحا وجاء بها فامتلأ اللبن سريعا مثلا وهذا من خداع فهذا من بيوع الضرر الذي فيه نوع خداع وهذا قد جعل له الشارع الخيار من اشترى بأشياء مصراق فذهب إلى بيته فوجدها يعني ليست بكثيرة ليست ليست بكثيرة اللبن فله أن يعيدها ويعود أو يرجع مع صاع من طعام إلى هنا قد انتهينا من القاعدة ولكن عندنا فوائد مهمة الفائدة الأولى إذا قلنا أن بيوع الغرر محرمة وضاطلة لا توتر عليها آثارها وبيوع فاسدة ولكن فرع على ذلك هو من الغرر ما يغتفر ومن الغرر ومن ومن الغرر ما يغتفر ما معنى ومن الغرر ما يغطفر بمعنى أن الأصل العام حرم بيع الغرر وأنها بيوع باطلة وأنها بيوع لا يتعطل إلى آخر يقول ولكن يستثنى من ذلك بيوع فيها نوع غرر ولكن الشرع يمررها يجوزها لما للمشقة والقاعدة المشقة تجيب تيثير وقاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج بيوع فيها غرر ولكن غرب يغتفر يسير قالوا من ذلك مثلا قالوا من اشترى بيتا رجل يشتري بيتا بيتا من آخر يعني. فهنا الذي يشتري لا يعلم ما داخل هذه الحيطان هل هذا أساس قوي هل هذا حديث قوي ها؟ فهل من العقل مثلا أن يقول المشتري بالبائع تريد أن أنقع على ما بداخل هذا الأساس لأعلم هل هو قوي أم لا بالطبع لا فبيشتري هذه البناية دون أن يفتش ما بداخلها من نوع لمن نوع الأسمنت نوع الحديد ولكن بيشتريها على ما فيها على ما فيها على ظاهرها فهذا غرج تصرف لذلك يقول النووي أجمع المسلمين على جواز بيع أشياء فيها غرض حقيقي قال كبيع الجبة يعني بيع الجبه يعني المسلم يبيع مثلا انت نزلت بابنائك لتشتري لهم ملابس شتويه فرأيت مثلا جاكت ها بداخله حشو جاكت مثلاً بيكون منتفخ فيه حشو فهل انت تقول للبائع لا اشتري منك هذه السياره حتى افتش عن نوع الحشو الذي بداخلها طبعا لا إذا قلت له ذلك فسأحج لك في مستشفى المجاني هذا لا يقول عاقل بل تشهر الأمر وهذا غرر يغتفر قال النووي ومن ذلك أي غرر المغتفر بيع الجبه ولم يرى حشوها وهذا كما ذكرنا يعني يعني يغتفر ويمر وقال ابن الخطابي رحمه الله بيع الجوز في كشري الجوز في طبعا يعني رمضان الجوز ها فهذه أشياء تسمى ماقولها في جوفها فيها زي جوز اللوز هذه حياة يعني ما بداخلها ما بداخلها لا يعرف إلا بعد أن تشترى وتفتح هل أنت تأمر البائع حينما تشتريها من بائع؟ أن يسلح لك وحيدة وحيدة لتعلم ما بداخلها بالطبع لا. تشتري الجوز أو اللوز أو بيطيخ مثلا وأنت لا تعلم ما بداخلها تشتري بيض مثلا هل تفتش حينما تشتري بيض من الرجل عن بيض وحيدة وحيدة؟ بتشتري على إيه؟ ما به قد ترى وحيدة منها فاسدة هذا شيء. قد يقع اشتريك عشر بيضات فكانت وحيدة منها فاسدة هذا غرض يقتصر وإلا من المشقة التي يعني لا يقول بها عقل فضلا عن نقل أن تقول البائع يحصل لي بضية بيضة حتى أرى ما بداخلها وعدد الكتاكيب التي في البيض ما بيحصل هذا لا يقع مثلا إذا هذا غرض يقتصر قال محدث رحمه الله وأجمعه على جواز بيع البيض قال المحقق وأجمعه على جواز بيع البيض كما هو قال وليس هذا من الغرض وليس هذا من هذا كما ذكرنا سمعنا ما مأقوله في جوفي ما مأقوله في جوفي يشمل البيض البطيخ يشمل الجوز اللوز وما كان مأقول في في جوفي أي في داخله وهذا كما ذكرنا هذه بيوة صحيحة قد ترى فيها بعض الفتن، ها؟ ولا خيار لك في الرد إلى، ولا خيار لك في الرد إلا إذا كان أغلبها فاتدا بيضة من أصل عشر بيضات، بخلاف أربعة أو خمسة من أصل عشر، الأمر إيه؟ يعني بيعود للعرف وللحكم الاغلب إذن. بناء على ما سبق نقول أن البيوع منها ما كان بيوع غرض ومنها ما كان بيوع غرض وهناك فارق من حيث التعريف ومن حيث الحق ومن حيث, ومن حيث الأمثلة ومن حيث آآ الأمثلة نقفل ببعض السوائد من الغرض الذي من الغرض الذي جوده الشارع للحاجة بيع السلم من الغرر الذي جوزه الشارع لرفع الحرج بيع السلم وإلا بيع السلم في وقت البيع السلع لا تكون موجودة ولا تكون معلومة القدر للتصليل ولكن من برعف الحرج فقد جوّزها الشارع بمعنى إيه؟ رجل عنده أرض ويمجيد الزراع ولا يملك مال ليزرع تاجر عنده مال بيبيع ويشتري في الخضروات وليس, وليس عنده مهارة في الزراعة فيأتي التاجر إلى المزاع يقول أعطيك المال مقدما ومحصول هذه الأرض تأتيني به هذا العالم ففي وقت سداد المال السلعة الموجودة هو سوف يبدأ في زراعتها لم يزرعها بعد ومع ذلك بيع السلم بيع صحيح على خلاف وصول البيع ولكن جواده الشارع للمصرح ايضا من جنوع بيع الاستجرار ايه الاستجرار ده واسه؟ شيثنجرام بيع الاستجرار ده احنا نسميه في مصر عن موته اصل الاستجرار انه يعجر سلعه سلعة بعد اخرى الاستجرار اللي هو بيسموه ايه حكم هذا البيع هذا على تفصيل إن كان المشتري ياخذ مثلا من البقال او محل الاغذيه يشتري مثلا في كل يوم الجبن اللي يشتري نعم الشكوك ايوه صح كذا بيشتري الجبن بيشتري البيض ولا يسع فيقول سجل عندك يقول مشتري سجل عندك مثلاً هذا يعني باسمه وسوف أسدد وسوف أسدد فهذا على تفصيل إن كان هذا الذي يشتري على النوتة أو بيشك أو استجراض إن كان يقول للبائع إن كان يقول للبائع وما مغدي عنا وعن المدينين واشمالنا وما المسلمين مسلمين وحنا ثاني هوت المسلمين فإن كان المشتري يقول للبائع اللي هو صاحب البائع اللي البقال صاحب المحل سوف اسدد لك في يوم القبض يعني القبد اللي هو المرتب هو معرض مثلا يكون القبد يوم 25 26 في هذه الحدود فهذا بيع صحيح إن كان المشتري يقول للبقال سوف اسدد لك في يوم قبض الراتب, الراتب فهذا باعل صحيح أما إن كان يتجر منه السرع ويقول أتيك المال حينما يأتي حينما يأتي مال حينما توفرج مثلا فهذا بلغ باطئ لما نعود إلى تعريف بيع الغرض كل بيع يتضمن جهالة في الثمن او المثمن او الاجل نختم بأمر مشهور وشائع. كلنا يعني إلا نقع فيه. كلنا نقع فيه ويحتاج إلى توضيح. خدمة الهواتف التي تسمى سلّفني شكرا سالكني شكرا يعني بيتصل مثلا باجراء مكالمه فيقول ليس لك ما ليس معك رصيد فالشركه سوف تعطيك رصيد مثلا بعشرة 10 منك هذا المبلغ حينما تقوم بشحن الهاتف حكم هذه المعامله na área so so so vamos sou melhor então aí então aí como لو حد في الصفحه طيب هذا ما شاء الله الناس اللي درسوا ربا يعني على طول بقوه قالوا هذا ربه ما شاء الله ما فيش استفتاء في ما شاء الله هو غرض عايز سلامات ها نريد ناس كل يجيب بصمعتم. نريد نفسا برضو إيه يعني نشوف ما عندكم ها حكم زي ما عمله منكم ما قال هذا رضا منكم ما قال هذا جائز وإليه مسافر وغرف ها ما عندكم سلف بالمبلغ ورد يعني هذا رضا مثلا طبعنا هذيك لا لا لا المية مش المعاملات كما تتطلب صحه 100 تتطلب صحه العمل والقاعده تقول ال100 السليمه لا تصلق العمل الفاسد لا لا, لا. ليس موضوع غريب خالص لا, لا لا يعني انا تفكروا لو كانت هذه ذكرنا مثال كان هذا من الريبة مثلاً يعني نحن نفكر شوي لو كان عندما الريبة كنا درسناه مثلاً ذكرنا في الناطق الكوف ذاصل في درس بيوال غرر الضر فكان هذا من الريبة كنا ذكرناه في في محاضرات الريبة التي سبقة ذكرنا محاضرتين انتهيتم ممتاز زهرة متى زهره زهره أجل غير معلوم لا زهره إيش؟ أجل. لا لا انت لا لا لا لا هذا أول ما صحيحه لا أعرف زهرة ايش؟ أخذ الظهرة هي بس الظهرة شاعة أشعر الظهرة أو الإجابة هي إجابة طريقة أو إجابة الظهرة هذا من ديوع الغرض ليس ربا لماذا؟ لأننا ندفع المال ليس مقابل مال وأنا بدفع المال عسم الشركة تجدني مال؟ لا، ما شاء الله ظرف الله فيكم وفي عائلتكم ليس ربا لماذا؟ لأننا لأدفع لا المال ليعطيني مال أنا ان يكون هناك من مقابل هناك من يكون الناس فهذا ليس مال مقابل مال حتى ربا. هذا مال مال مقابل يكون هناك من هذا مال من مقابل هناك من يكون هناك في الهاتف. هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بيع, الغرر. ما هو بيع الغرر؟ بيع الغرر كل بيع يتضمن جهالة أي عدم علم كل بيع يتضمن جهالة في الثمن أو المثمن أو الأجل فثلاث مذكورة فيها جهالة فيها جهالة في الثمن فيها جهالة, في فيها جهالة في وقت سداد أجل الدفع لأننا لأن أخذت الآن مثل عشر جنيهات من الشريك متى سأسدد ذلك ها حين أشحن ومتى سأشحن هذا أجل معلوم هذا أجل مجهول قد لا قد اسافه غلط عادي غلط قد لا اسافه اصلا غير من خط مثلا اتي بخط اخر مثلا فهذا فيه جهالة في الأجل فهذا من بيوع الغرار اولا اللي عنده رابط القناه يكون مشكورا لو وضعه الآن اللي عنده رابط القناه تيليجرام يكون مشكور لو وضعه الآن هذا ثانيا محاضره مخالفات رمضانيه الاربعاء فهذه مهمه جدا. محمد جابر لابد ان تحضر محمد جابر اليوم ده. ممكن مره اخرى قلتم أن في غرض أين الغرض اين الغرض أين الرح رح دخلت بيع الغرب في تعريفه اصلا كل بيع يتضمن جهاله في الثمن او المسمم او الأجل إيه هو الاجل وقت السداد انا اشتريت سرعة وقلت للبائع سوف اديك بالمال في وقت المال لا وقت السداد فهذا غرب وبيع محرم ففي بيع في, في, في خدمه التلفن شكرا انا قد اشتريت الدقائق والمال في ذمة، متى سأسدد؟ ستقولون السداد، سيكون عند الشحن، فاسألكم متى الشحن؟ ها قد يكون غدا، قد يكون بعد غد، قد يكون بعد أسبوع، قد لا أشحن أصلاً، مثلاً، فهذا فيه جهالة. إلا وهذا لا يقع مثلا لو كان في اتصال مباشر بيني وبين موظف خدمة العملة، فقلت له أخذني عشر منفعة بقدر عشر جنيهات وسوف أسدده غدا. وهذا يقع هيقول لها مكالمات صوفية مسجلة. يقسم عند سداد وسداد أجله مجهول. وصل كده. وصل صلى الله على النبي